استغنا فانت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يستعف وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره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 هنا قه فقدره ثم السميل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضم فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَطَفْنَا الْأَرْضَ شَطْأً فَأَمْطَنَّا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا نخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأم محي واامي واوصاحمته ومني لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني وجوهي يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة